يُرسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا يُرسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِرُكُم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لكم ما لكم لا ترجون لله وقرا ما لكم لا ترجون لله وقرا وقد خلقكم اقوارا وقد خلقكم اقوارا الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر وَجَعَلَ نورا وجعل الشمس سراجا وجعل القمر وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا وَاللَّهُ أَنزَلَكُم مِّنَ السَّمَاءِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا ثم والله جعل لكم الارض بساطا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سُبلاً فجاجا لتسلكوا منها سُبلاً فجاجا قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا قال انحوا الرب إنهم عقوني وَمَكَرُوا مَكْرًا كِبَارًا وَلَكِنَّ الْمَكْرَ كَانَ تِلْكَ فَتَرًا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوفَ وَنَسْرًا فَأَخَذَهُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا رِغَاءً وَلَا يَغُثُّ وَيَعْثُرُ وَنَسْرًا وَقَد أَضَلُّو كَثِيرًا وَقَد أَضَلُّو كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أرضا فَقُلْنَا نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا فَجَعَلْنَاهُ أُمَّةً إن وَلَا يَمَسُّهَا مِنَّا السُّوءُ إِنَّكَ فاجرا كفارا إنك إن تجرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغتر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا